موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي ربكما تكذبان، يسأله ما في السماوات والأرض، يسأله ما في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكمات كذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها ثان. يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليها ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسألهما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 إن استطعتم أن تنفذوا من قطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس